السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكبير المتعال للجلال والافضال المنزه عن الكفء والند والمثال وصلاه ربي وسلامه على ذي القلب الطهور نبراس الحق وينبوع النور على اله واطروقه أصحاب الافئده السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين والجزاء ما بعد إخوتي أحباب رسول الله مع فصل القول في مبتلات الصلاة إن شاء الله قد تحدثنا فيما مضى عن السهو السهو في الصلاة وسجوده وتفريعاته وأنواعه وغير ذلك ومن من السهو ما يلحق بالإبطال هناك من السهو لا يجبر يعني يبتل الصلاة إما بعضها أو كلها ثم تلحق بالمبطلات مبطلات أخرى هناك موجود كثير من الأشياء إذا فعلناها في الصلاة او اشياء اذا تركناها في الصلاة بطلت الصلاة مطلقا فوجب علينا الاعاده هكذا يعني يجب علينا ان نعيد الصلاه بشروط في كل يعني في كل وجه لكل وجه حكم نعم متيلات وحكم من نسي ركنا من أركانها وحكم الشك فيها قال الناظم رحمه الله وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير وبطلت وبطلت بعمد نفخ أو كلام لغير إصلاح كلام لغير إصلاح بطلت بعمد نفخ أي من نفخ بفامه متعمدا عمد أن ينفخوه في الصلاة وهيئة النفخ معروفة لكن النفخ عند العلماء فيها أقوى إذا كان النفخ بإصدار أحرف صوتية مسموعة هذا باطل بإجمع وإذا كان النفخ بغير أحرف يعني لم يسمع صوت حرف فيه ولكن سمع صوت هذير النفخ فيه أقوى بين العلماء لكن الراجح أن النفخ مطلقا النفخ مطلقا إلا ما كان بسباب النفخ مطلقا عمدا مبتل للصلاة إذا كفر, إذا كفر وأما النفخ الذي يأتي من جراء التأثر كالذي غشيه البكاء في السجود فنفخ وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذلك قال فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم فسمع بكاء هو نفخه والقرينة الدلة على أن النفخنا من جراء البكاء ذكر البكاء وعقبه النفخا حتى سمع فسمع حسنا في صلاه في صلاه الكسوف حدث صلاه الكسوف فسمع يدعو يسمع نفخه نفخه حينما يمتلئ صدر الانسان اما حزنان او اسى احيرا طره لكي يرتاح ينفخ وإن كان من الخطأ أن تنفخ بغير ذكر ولكن النفخ بنزأ بالذكر من أثر بك أن سمو عينيس عزمي يقول يقول لما وعدتني هذا يا ربي فمن أراد أن يرتاح ينفخ باسم الله يقول الله هكذا فارتح وقد أثر عن الشيخ عبدالقادر عليه. أنه كان يجلس في مجلسي فيسكت أحيانا أثناء الدرس يسكت يتأثر بوارد معين أم بوارد من جراء ما يقول أم بوارد غيبي إن الذي يعيش مع الذكري ترد عليه المواريد التي ترقق قلبه وتذكره بالآخرة فكان يقفه نيهة يعني يسكت ثم يقول الله مرة واحدة ومن قال بأن يعني كرهه يذكر الله سبحانه وتعالى باسمه المجرد فذكر يا لطيف يا لطيف لا باس لكن الله باسم مجرد في اقول بين العلماء قال تقول يا يا حكيم يا الله هذا فيه جواز لكن أن تذكره باسم مجرد هكذا الله, الله الله الله الله فيه اقوال بين العلماء بين مجوز ومنع ولم يرد من من سندينا من العلي إلى الجد الأكبر الشيخ عبدالقاد الجيلاني إلا أنه كلفنا بورده وورده هو أن تتلو كلمة توحيد مئة وخمسة مرة كل يوم هذا الذي ورد في سندنا والسند القادري الذي أراه في في في بعض لا لا لا لا يعني عند بعض المشايخ أراه زائدا على الأصل ونحن يصلنا لم يصلنا من ذلك شيء ولم يصلنا حتى الذكر بالله مجردتنا عنده وهذا في تفريعات يعني مع مع بعضه تمحيص فمن أراد أن يذكر الله تبارك وتعالى بإسمائه فليفعل لأنه ويد في القرآن فادعوه بها, بها قصده نادوه بها فانت قل يا لطيف هذا الدعاء سندعو الزوانية أي سنناديهم هذا المقصود بالدعاء فدعوه بها اي نادوه بها اثناء الدعاء لكن تقول اللهم اجبرني يا جبار ارزقني يا رزاق فتأتي بكل اسم في المعنى الذي يوافقه معنى الدعاء ممكن تقول اللهم اغفر لي يا شديد العقاب يعني ما الى مناسبة لا مناسبة عنده انه شديد العقاب لا يتلأم مع المغفر تقول اغفر لي يا غفار وهكذا فالنفخ الحاصل في الصلاة من, من جراء التأثري والبكاء فإذا حصل ذلك حصل اضطراراً لاختياراً فهذا غير, غير مبطل للصلاة مطلقاً غير مبطل للصلاة مطلقاً مش يسمع هذا شيء واحده بقين فوق بش يقول النصر هتأثر الصلاة لا, لا لا حلة مع الله تبارك وتعالى معنى ذلك إذا صدر منك بغير اختيارك من جراء التأثر هذا بعمد نفخ إذا نفخ عامدا أما إذا ناسيا فمعفو ما لم يكثر قال الفقهاء فإن نفخ ناسيا وكثر نفخه إن هذا سهو بعيد إذا كثر السهو أبطل الصلاة مثلا إذا زاد ركعة ساهيا نحن عرفنا شغل يدير وإذا زاد ركعتين ساهيا عرفش؟ ولكن إذا زاد أربع ركعات بعد أربع ركعات أنا كسل الضهور فصلة أربعان ثم زد أربعان سهوا قال هذا سهون كثير وكفرة السهوية أن تتبع الصلاة بمثلها أن تتبع الصلاة بمثلها هذا يبطل الصلاة مطلقا يلزم الإعادة وسيأتنا إن شاء الله ضمن المبطلات هذا النفخ كفرة النفخ ثم كلام ولكن كلام يكون لغير إصلاح إذا تكلم الإنسان داخل الصلاة بألفاظ من غير جنس الصلاة لغير إصلاح الصلاة بطلات الصلاة عليه أن يعيد أن يحرم من جديد لأن أبطلان قبل الصلاة مظلقا سنسلل الركعات ثم اهدر تعلم ديهدر أن إذا تكلم سهول فلا تبتل الصلاة إلا إذا كفر الكلام إذا كفر الكلام مثلا وحد كي يصلي وشي وحد كي يقالي في الباب ربما عنده معه موعيد محتاج فيه إلى غير ذلك فخشي يخاف أنه إذا نجوه احتسر الصلاة هذا غيمشي وتضعه مصلحته قال فأجابه في الصلاة قال انتظرني انا أسلتم مع ذائر الصلاة قال هذه الصلاة باطله. واش ممكن اقطع صلاته باش يمشي يفتح عندك السيد ويجي عود صلاة لا, لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا ا ليس فيه جواز مطلق سنذكر بايا يجوز ان شاء الله في, في هذه مساله الفقهاء تقدر تقطع الصلاه عنده تجاوز عندكم شي معطر الجو لايسك شي الجو الهي راه قهرتنا شي شو معطر شوفوا شي شو معطر ولا مشيو شريو شي ند د الرحم واليدين هذا بيت الله سبحانه وتعالى اه اه ماشي يجندوا ديروا ته دي؟ قال لي غير إصلاح ما ننسي واحد إمام ساهى في الصلاة ساهى في الصلاة ما نقوله هنا سبحان الله نسب حلوه باش سبحان الله وإذا كانت مرأة تصفق لكن ينفهمشين نتكلموا معه وهذا الكلام نتكلموا معه لإصلاح الصلاة لا يبطلوا صلاة تعمدنا الكلام تعمدنا حنا باش نتكلمه هنا علش تعمدنا باش نصلحوا له الصلاة لأنها لإصلاح الصلاة والفتحه علىه والغير ذلك هذا غير مبطل يعني إذا تكلم لاصلاح الصلاة أما إذا تعمد أن يتكلم لغير إصلاح الصلاة بطلت الصلاة مفهومة إن شاء الله وبالمشغيل عن فرد والذي يشغل عن الفرض أي ما شغلك عن فرد فرائد قرنهم فرائد محل تكبير الإحرام قيم لها قراءة الفاتحاء قيم لها الركوع شيء شه حاجة شغلتك في الفرد بحلش بحل. الإنسان جاءه حقنن بمعنى دافعه الأخبثان القارسو محصور بزاف ما قادرش يستوفي للوقف دياله ثم صبر وشغله ذلك عن الفرض قال إذا جاء ما يشغله عن الفرض بطالت صلاته معنى خسي يخرج هذه الحالة خسي يخرج لا تأتيها ولا يأتي هو ويدافعه الأخبثان معنى إنسان يجي عند الله سبحانه وتعالى وعند الله ساعة رحمه فجي عنده في ساعة ولم تأتي ولم تخصكش جي أنت بحصر جي في ساعة من أمر الله تبارك وتعالى فإذلك قالوا إذا شغله شيء عن الفرض مش غير عن الفرض إذا شغله شيء عن الفرض يعني كله ماشي بعض الفرض الفرض كله أثناء قراءة الفاتحة أو أثناء الركوع أو أثناء كذا هدد بطلت صلاته سيخرج فيدفعوا ما يشغلوا هذا الفرض ما يشغلوا هذا الفرض إذا كان الأخبثان طبعا أما إن شغله عن سنة مؤكده أعاد ندبا أو استحبابا وإن شغله هذا الأخبثان عن سنة خفيفة لا بأس فهو معفو فإن شغله في الفرض ثم ذهب المشغل جاز له أن يتمد في الصلاة إن شاء الله جاز له أن يتمد في الصلاة نعم وفي الوقت أعيد إذا يسأل نعم هذا نقوله إذا إذا شغله عن السنة يعيد في الوقت نعم. وحدث وسهو زي دي المثل وحدث بالنسبة للحدث قال إذا أحدث الإنسان في الصلاة إذا أحدث في الصلاة بطلت صلاته مثلا أثلاث ركعة قتل ركعة فأحدث في الركعة الثالثة طبعا الآن انتقل الوضوء سمشي طبعا ما يرجع واش غي يكمل ديك اللي بقتلوا اللي عاوت سلام جديد طبعا عاوت سلام جديد لأن ليش لأنها باطلت بالحدث وإن كان لما كبر حتى نقل الحدث كان متوضع هذه الصورة الأولى الصورة الثانية إذا تذكر حداثا في الصلاة معناه دخل الصلاة ومودش ومسابئا ومودش فبدأ يصلح تصلاة أو ركعتين وكذا ثم تذكر أنه على غير وضوءين بطلت صلاته قال إما بحدث أو تذكره إما بحدث أو تذكره إذا حلل أو حدث ويلحق من حدث الخبث يعني إذا وجده في الصلاة فوجد على ثوبه نجاسا وجد أعلن به ثوبه نجاسا قال بالعلم والقدرة إذا كان قدر على إزالته في الصلاة أزلها فإذا كانت عليه ولم يرها لا شيء عليه فإن رأاها وكان في الوقت بقية أعاد وإن رآها وقد خرج وقت الصلاة لا يعيد أجزاءه ذلك إن شاء الله هذا بالنسبة للخابث ما الحدث يعيده مطلاقا والنبي صلى الله عليه قال لا ينصرف لا ينصرف إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحان هذا بالنسبة للمسنكة إذا الإنسان شك قال له شي حاجة قال لا ينصرف إلا إذا سمع صوتا أو وجد, ريحان. أو وجد ريحان إذا شك في ذلك نعم قطقهة وعمد شرب آكل أعود سنقلنا قبل وفي الوقت أعيد إذا يسمى وحدات وسهوي زيد المثلي وسهوي زيد المثلي أي إذا سهى فزاد مثل الصلاة هذا يسمى السهو الكثير مثلا إذا زاد ركعتين في صلاة الصبح وزاد أربع ركعات في صلاة الظهري أو في صلاة العصر وزاد ثلاث ركعات في صلاة المغربي وزاد أربع ركعات في صلاة العشاء إذا سها بمثل الصلاة بطلت صلاته إذا سها بمثل الصلاة إذا زاد مثل ركعات, ركعات الصلاة إذا سها بمثل وعاد الركعات بطلت صلاته القهقه غير الكشر الكشر هو التبسم إلى أن يفتح الفم إلى حد الصدغين يسمى الكشر الكشر لا يبطل الصلاح في المد يقول الابطال من قهقهة لا منكشري والقهقهة هو أن يسمع صوت الضحك ولو كان قليلا قال هذا مبطل مطلقا مبطل الإنسان ورد عليه شيء تذكره أو حدث أثناء الصلاة شيء غلب عليه ضحكا نقول هو ليس آثما بضحك إذا لم يستطع أن يذبط نفسه إلا إذا تعمد أن يرى ما يضحك أو أن يسمع ما يضحك هذا واحد قام إلى الصلاة في البيت وخلته مجيري كيخ... كيخدمه وده ابتفز بغرط القبلة بسيء هذا تعمد بضحك يعني هذا أصلا صلاته من ابتداء باطلة أو ترك عن أو ترك نكتا أو ترك كذا هذا بالنسبة له له ولكن إذا دخل في الصلاة فجاء من يضحكه فالإثم على من أضحكه وليس عليه فإن ضحك وغلب على الضحك لا يتمسكه في الشعور مش قولش إذا ضحك اضطرارا أراه آثم لا صلاتك باطلة وأنت لست آثما إلا إذا تعمدت هذه القهقها إذلك استرأ أهل الشقهين القهقها من المبطلات وما قالش بأنها آثم وما نسمعش نقول لست آثما إذا لم تتعمد إذا؟ لم تتعمد أما إنسان الذي يتعمد أن يترك أمامه ما يضحكه فهذا يأثم لهذا الفعل وصلاته بطلة القهقهات بعضهم لا حد لأقلها ولو كانت بصوت واحد أو طالت الصلاة واش عمدا ولسهون قهقها لا تكون عمدا ولسهون بغل قهقها تكون بغلبة الضحك عليه وغلبة الضحك لاختيارة لا فيها وإنما تكون بالاضطرار إذا اسمنا وضحكا أما إذا قهقها من غير شعور اسمه تمثيل وهذا أدعى إلى الإبطال مطلقا لأنه يكون كالكلام, كالكلام الزائد فإذا حلت به قهقها قال أن رسول الله صلى الله عليه ولا يتوضأ معناه يعود صلى ولكن لا تنقذ الوضوء القهقها وعمد شربين وعمد شرب أو أكلين أو إذا تعمد أن يشرب قال الفقه الطهر رحمة الله عليه قال ولو قليلا ولو شرب قليلا ومكحول تقول الشرب في النفلي ليس كم في الفرض إذا كان الإمام يصل التروح فأطال في القراءة فحصل له بعض ما يمنعه من الاستمر في القراءة مكحول من وجه ضعيف يقول أوراده صاحب القباس قال إذا, إذا كان أمامه, أمامه ما يشرب منه في فشربا لا بأس يجزئه هذا في النفل أو مكنه أحد من رأه كذلك وهو في الصلاة أن يشرب اجزأه ولكن هذا الجو ضعيف وأما الفقهاء قال فإذا حل عليه ومنعه من استمر في القراءة ركع يركعه لا بأس يركعه إذا منعه شيء من يستمر فإذا أنهى ركعته شرب ثم صلى فأعاد ما بقي عليه من القراءة إن شاء الله ولكن في الفرض لا أرى أحدا أجاز ذلك مطلقة فإذا تعمد أن يشرب أو أن يأكل ولو قليلا يعني متعمد ولو قليلا بطلت صلاته أما إذا بلع شيئا في فمه قليلا غير متعمد فهذا لا يبطل إلا أن يكثر ذلك إلا أن يكثر ذلك فمن شريب سهوى شارب, ف... شارب كثيرا كل... كل مرة شاربا ثم شاربا بطلت صلاةه لأنك كثرة السهوي تبطل الصلاة قل كثرة السهوي تبطل... تبطل الصلاة نعم السجدان <تصفيق> خلو تلخر القي يعني تعمد القي تعمد القي إذا تعمد القي, ألقي أثناء الصلاة حشي واحد كلا وخلت أه... تخمة أخذته التخمة ما قادرش يوقف كله بزاف بزاف للناس إذا شدته التخمة وبدأ النفس دياله كنت النفس متعوب كيمشي كيدير يده كيتقي كي وبغير تح أثناء الصلاة دوني اقتع صلاة يده في حلقه فتقي قال ولو كان القيء طاهرا وقليلا إذا تعمد القيء بطلت صلاته أما إذا عمدا غلب عليه غلبه القيء وهو في الصلاة فإذا كان القيء قليلا وطاهر طاهر إذا كان القيء قليلا لا يبطل فإذا كفر أبطل, أبطل ويلحق بالقيء يعني من غير تعمد الرعاث إذا الإنسان رعف أثناء الصلاة قال الحافظ أبو الفض قال يجمعه في أصابعهم أنا يمقيدر ها ها ها حتى ذا أمر أصابع دي الكم فيملأه في راحة يده فإذا زاد ذلك عن الحدي واستطاع أن يمسح ذلك بالماء يرجع بالوراء دون أن يلتفت عن القبلة فيمسح ثم يعود فيتماد في الصلاة بشرط بشرط أن لا يدوس نجاستان وان لا يفصل بينه وبين مصلحه طريق وان لا يتكلم وهذا طبعا صعب صعب جدا باش يساني هو يمشي هيدك يعني دون ان يتحول قله صعب خصوصا المساجد ديالنا عند الاماكن مفصوره مفصوره جدا فهذا من استحاله أن يفعل قل هذه الشروط اذا تحققت لا باس به كفر الدم عليه اختل السلام مطلقا نعم والسجد تعمد تعمد زيادة السجود أو السجد هنا إذا لاحق سجدات المسبق إذا لاحق سجدات مع الإمام سجد الأخيرة واشتحسب له الصلاة لا بطرت هذه الصلاة سينض ويحرم من جديد يجب أن يحرم من جديد إما أن يلحق من سجدات من سجادة الفرر أو يلحق واحد سجدات من سجود السهل قبل الذي عند الإيمان فلحق ديك السجدة قال هذا لا يجزئه الصلاة يعني إذا قام يجب أن يحرمه من جديد على قول الفقهاء ولكن واش إذا دخل الإنسان مسبق ولقى الإيمان في السجدة الأخيرة واش يبقى واقفة سنة حتى يساري الإيمان قال نحن نقول إن شاء الله باش تأذن الباركة يدخل في ديك السجدة فإذا سلم الإيمان قام وأحرمه من جديد قام وأحرمه من جديد فإذا كان يرى ما يرى وفقهاء آخر بأن هذه سجدة مدركة هذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة هذه الركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك الركعة إذا ادركت الركعة بتمامها بتمامها معنى من الركوع فكان الركوع تاما بحيث اطمأنت فيه بزمن أن تؤدي ثلاث تسبحات ف ادركت الصلاه يعني اذا سلم الامام تقوم دون ان تحرب فتقريما فاتك ان شاء الله نعم نعم نعم صحيح فضل من كان يدخل ويصلي هو, هو لا. لا. هذا اصلا منعه الفقهاء مطلقا يقولوا لا جماعه الا اذا تمت الاولى بل الامام مالك تيقول لا تجوز الجماعه كره الجماعه بعد الجماعه مطلقا وخسلا واخا نقول هذه تمزي لكن إذا دخل شيئ ما أحد تلقى في, في التشهد ما لم يسلم الإمام لا يجوز له أن يكون تكبرت الإحرام ينتهي. لماذا؟ لأن النفس يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت وذات نهي صريحة أن يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت معناه لا صلاة إلا التي أقيمت حتى يتحلم منها الجميع إذا تحلل من الإمام خلاص من أدب ذلك أن الناء المسبوق يعني إذا, إذا دخلوا الإمام مساجد أسجد معاه ثم قام ليقضي الصلاة خفضا صوته إن كان عليه قضاء ركعات جهرية يخفض صلاته ما يكبرش يسمع نفسه في هذه الحالة باش ما يديرش المشاكل في المسجد اي شي واحد كيجي كي في الاخر اعوذ بالله كانه كيقرى لنا في الجنازه و فرد اقل من 60 نعم اذا دخل في صلاه العصر مثلا اذا دخل دخل داك يصلي ف تذكر لم يصلي الظهر تذكر فرضاً فاته إذا تذكر فرضا فاته بطرة صلى التي هو فيها فإذا كان قدعك ذركعتا هل يخرج مباشرة لا لا يخرج حتى يتم ركعتين لقول الله تورك وتعالى تطير أعمالكم فإحسبوا هين شاء الله نافلة إذا دخل فعقد ركعتا فذكر أن الصلى التي قبل التي هو داخل فيها معها ندخل بشصل العاصر فتذكر أن الظهر باقي عليه باقي عليه الظهر إذا عقد ركعة يزيد إليه ركعة أخرى ثم يسلم ثم يقوم فيصل للظهر ثم يعيد فيصل للعصر أما إذا دخل مع الجماعة مثلا جماعة تصل العصر ودخل معه بشيصل العصر فتذكر أثناء الصلاة أن الظهر باقي عليه ماذا يفعل؟, ماذا يفعل يعقيد الإحرام من جهد دنيا يسلم فبحال هذه يعيد الإحرام. يعيد الإحرام أثناء الجماعة يعيد الإحرام بنية الظهر وليس بنية العصر مثلا وصلها مع الإمام ركعة ثم تذكر قبل الثانية فيكبر هو الثانية فيكبره ذكرت عن لفتنة تحسى وباطلة فهمت؟ يعني بطلت بالتذكر فهمت؟ فبطلت بالتذكر إذا تذكر من صلاة إلى خمس صلاة يعني تذكر بأنه فاته خمس صلوات أما يتذكر أكثر من ذلك قال يضيق وقت الأداء يتماد في الصلاة فإذا انتهى قضى ما عليه من الصلوات إذا كانوا أكثر من صلوات أما إذا ذكر أنه بقيت عليه فائتة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة باطلت صلاته فإذا كانت أكثر من ستة تذكوه لا يبطل يتماد في الصلاة ليه لو يصل له علاش لأنه يضيق الوقت لماذا قالوا تبطلوا الصلاة ويذكروا الفائتة؟ قالوا لأن وقت الفائتة الأضيق من وقت الحاضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على صلاة أو نسيها فليصلها وقتها يذكرها فذلك وقتها معناها لما ذكرته ولا ذكر الوقت ماشي وقت ديال العاصر ولا وقت الظهور الذي فاته نعم كذكر البعض وفوقت كذكر البعض قال إذا ذكرت صلاة في صلاة بطلت وإذا ذكرت بعد صلاة في صلاة مثلا سلت الظهور فناسيت ركعة أو نسيت سجدة ومشيتي وبعد دخلت العصر فسلت العصر فذكرت أن ديك الظهور خلتي فيها واحد جزء إما نسيت سجدة أو نسيت كذا بطلت هذه الصلاة مطلقا فترجع فتعيد إذا نسيت سنة تسجد تسجد السهو ثم تعيد الصلاه فان سي ما يقتل الصلاه تعيد الصلاه مطلقا ان شاء الله نعم وفوتي قبلي ثلاث سنن هذا بالنسبه لبعض نبي بعض الصلاه اذا فاته السجود القبلي لترك ثلاث سنن فاكثر إذا ترك سنة خفيفة طبعا ما إذا ترك سنة مؤكدة هذه كثلاث سنة خفيفة مثلا إذا ترك الصورة مطلقا ترك ثلاث سنة أولا قراءة الصورة ثانيا القيم لها ثالثا إما الجهر أو السر بمحل له معناك لا في ترك السورة تركون ثلاث سور فإذا ترك سنن فإذا ترك السجود القبلي يعني انسى هذا السجود انسى مداروش لتركه لثلاث سنن متعينة فتذكر ذلك أنه تذكر بعض الصلاة المتركة شغايدير يلحقه بالسجود البعدي ثم إن شاء الله يصلي ما عليه من الصلاة بفضل مسجد كطول الزمن م? بفضل مسجد كطول الزمن بيفصلي. بيفصلي. بفضل بفضل بفصل المسجد كطول الزمان هذا فصل بين الصلاة والسجد زمن طويل واستدرك الركن فإن حال ركوع واستدرك الركن الركن من أركان الصلاة قلنا أركان الصلاة اللي قرناها 15 استدركه معناه إذا تركت ركن أثناء الصلاة ثم تذكرت فكرت بأنك سيته بطل ما فعلت من الصلاة بطل ثم تسدرك الركض تسدركه إلا أن يكون من مساجين الإمام وسيأتن إن شاء الله معنا المساجين ديال الإمام إذا كان مساجين الإمام لا يستدركه حتى ينتهي من فيعيد ما, ما, ما سجن من أجله فيعيد ما سجن من أجله وإن كان العز بن عبد السلام رحمة الله عليه يقول ليس للإمام مساجين وهذا القول يعني هذا الرأي الذي أرتاح إليه انا لدلائل إن شاء الله ما قلنا؟ واستدريك الرقم فإن حال ركوع نعم هذا حال ركوع بالنسبة للمساجد كم من؟ فالغذات السهوي والبناء يطوع. يطوع أي الغم ما فعلته من وقت الركن الذي نسيته إلى أن تذكرته ثم ابني على الفعل لأن أركان, أركان قولية وأركان فعلية إيش حال الأركان قولية عنا؟ عنا الجوج تكبيرة الإحرام ركن قولي نقوله وقراءة الفاتحة ركن نقوله وبقي الأركان فعلية يعني حركية بالجسم الركوع ركن فعلي القيام ركن فعلي من ترك ركنا فعليا من ترك يستدركه فإن ترك ركنا قوليا يلغي, يلغي مباشرة ما بعد الركل القول إلى أن تذكره مطلقا ويعيد تركت كبيرة الإحرام وبدك يصلص لا يجد الركعة باطلين علاج لأنه لم يحرب لهما فإذا أحرم أعاد من جديد فإذا أحرم أعاد من جديد كذلك الفاتحة بدايقة النبس العسلم لا صلاة إلا من المقرأ بفاتحة الكتاب فعند البناء هذه من نسبة للمسبق بقيتنا البناء في الأقوال والقضاء في الفعل نعم. كفعل من سلم لكن يحرم للباقي كفعل من سلم أي من من سلم سهوا من سلم سهوا سهوً قال لكن يحرم للباقي هذا شيء واحد كسل الدور فسلم في الركعة الثالثة سلم سهوا بقتل ركعة يحرم لها يحرم لها قال هذا السهو سهو بالسلام لا يبطل ما سبق فإذا سلم سهون قام فأحرم للباقي لما بقي له من السهو ما يمكنش ينضب لما يحرم لك سعاتك لأنه سلم نعم فيسدرك الإحرام وهذا الفعل لا نقول بأنه تكرر إحرامه نعم والطول الفساد ملزمه إذا طار الزمن يفسد من شك في ركنين بنا على اليقين. اليقين أي من شك في طرك ركنين من شك في طرك ركنين بنا على ما استيقال مش اليقين هو النقص دائما هو النقص دائما لأن الشك عمنا على ثلاثة عمنا الشك والظن والاعتقاد واليقين الشك فيه خمسة وعشرين ديال يقين وخمس وسبعين ديال الشكل والظن في خمسين ديال ليقين وخمسين ديال آآ آآ والاعتقاد في خمس وعشرين ديال اليقين وخمس وسبعين ديال اليقين وخمس وعشرين في معناه الربع واليقين مئة بالمئة متقيق هو كان قسمه. فالشك أدنى مرتبة من ظني والظن أوسط الأشياء لذلك قال أن الظن أكذب الحديث لأنك تخلط شيئين متنازعين فيه ومساوات وهكذا نسميه الاشتباه الاشتباه إذا تساوى الاشتباه في شيئين توريك نعم إذا استاوى التشابه في شيء توريك مثلا وقع لك كما قلوا الدبحة للدبحرام تركه حسن عند شيء حاجة فيها شبهة يقول من اشتبه عليه أمر تركه يقول نفس الله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فإذا شنو الشبهة أن يستوي عندك الحكمان هل هو حالا حرام يعني ما غلب عليك الحكم ما غلب علي حكم فإذا غلب الحكم اسم شبهة شبهة متعذرة أما إذا استوت الشبهة يعني استوى عندك الحكمان واشهد حلال أو حرام وما تغلب حكم على حكم هنا يسمى الظن ويسمى إن بعض الظن إثم في هذه المسألة مثلا أن الحديث صحيح إذا صح الحديث فهو مذهب عند كل فقهاء إذا صح الحديث فإذا ورد حديثان متعارضان حادثان متعارضان واحد الحادث يقول أمر واحد الحادث يقول عكس هذا الأمر يسمعهم حادثان متعارضان وكلهم حادث تنذروا نفحص هذين الحادثين تنشف إذا كان أحدهم ضعيفا والآخر صحيحا الضعيف كنزله فإذا كان مش بجوش بهم مش يضعف ولكن واحد صحيح وعد حسن نقدم الصحيح عن الحسن فإذا كان صحيحان معان ننظر ممكن واحد يكون ناسخ للآخر أو واحد مطلق واحد مقيد واحد مطلق واحد مقيد وهكذا فإذا كانت عنده نفس الدرجة لا هذا ناسخ ولا هذا منسخ ولا هذا مطلق ولا هذا مقيد بجوش بهم صحيح تكافأ تكافأ الدليلان في الدرجة قال بعض أهل العلم إذا تكافأ الدليل سقط بهما للسدلال وهذا القول طبعا فيه نظر إذا تكافأ الدليلان سقط بمسدلال وقال سقط بهما للسدلال ماشي سقط معا لأنهما صحيحا ما بعض يتم صحيحا يمكنش السقط قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكنه ان نسقطه ونسقطه هذا ان شاء الله نبحثهم اخر من بوحد الحديث وليسجد البعدية لكن قد يابين نعم كمل لأن بانوا في فعلهم والقول نقص بفوج صورة فالقبل كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع نعم ندخلنا في بعض ما ظنات المفطيلات ان شاء الله قبل ما انتمدوا كان شي, شي استفسار فيما ذكرناه من المبطلات ان شاء الله ما كاين شي شي شي استفسار او شي وجه ما ذكرناه ربما يحصل للاخوه يحصل لهم وما ما ما الحكم ديالو وانا حياء ان شاء الله في في, في السؤال بزاف الناس كيقولوا حياء في الدين الدين راه كله حياء انا قلت لا حياء في الدين يا لا حياء في. مم 200 الليل ماشي في النهار اه الصدق في الليل في التراويح آه. اه لا ماشي شعور انه غالبا هذا غالبا عليه هو قليل هو كيخرج بزاف نعم هذا غلب تقريها هون لا هذا غالبه ان شاء الله غالبه هاي ودوى المشكلة حدوى لك سكن تخلوها التبع للعشاء بصا حدوك حسان له التبع للعشاء ان شاء الله هذا بالنسبة لقيادة مسألة مهمة لأنك تقع لا تقع مهمة هين شي حاجة يخرى <تصفيق> <تصفيق> شين مسجيده مصافي زين سنوكي صالي تقلوس حلوى هذا المشكلة الجرنال ديال التفكير ملي هذه فيها جوج ديال اوجه الوجه الاول هو هذ الناس اللي كيغوتو جهل مدام شافوهم كي سيخليهم يصليو عادي بالتصلاه هذه الاولى ثانيا اذا الامام لما دخل وهدا قام وما ما لاحظ شي ما لاحظش اما يتناهم ويتمادى باش يعاودوا معهم ان خصهم يعاود لك ساعتك سبقوا الامام ما يمكنش يديروا الجماعه قبل الامام اذا مزربانين خصهم يصليو فراده يصليو فراده إذا إمام كبّر قطعوا صلاة لهم قولنا صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت قطعوا صلاة لهم إن شاء الله وخطقت لهم مركعة قطعها مطلقا لقطعة شوش وهذا هو إن شاء الله الأنسب إن ربما دركوا الجماعة الثانية إن في المسجد الأعظم في جوز جماعات إياك تتق... تتقنجو الجماعة تتقنجو, تتقنجو الجماعة الأولى الجماعة الثانية بعض المسجد العاتقة تكون في هذا المسألة وهذا عنده اصل في المذهب عنده اصل. كي يديروه مثلا بعض الناس اللي كي بعادين أو حرفيين أو كذا وهذا المسألة مهمة إن شاء الله ولكن ماشي نفس الإمام اللي خصو يصلي ميهم إن الإنسان إذا صلى الفرض مخصوش يعود يصلي إماما قدر يصلي مأموم شي مشكلة ولكن أن يام جماعتين في وقت واحد لا يجوز ان شاء الله نعم كاين شي حاجه اخرى سيدي بزنس غير تسالكش من غادي يقوم من غادي يقوم بعد السجد السجدة الأخيرة إذا سجد السجدة وحدة يكمل الثانية لأن هذا من المساجين يكمل الثانية وإنما سينوض وإنما سينوض يقول الله أكبر يعقد على أنه هذيك الركعة اللولة إنه يخرى بطلات بتركه الفاتحة إن شاء الله نعم صافيا؟ مم إذا كان في الجماعه اذا كان في الجماعه نعم نعم ديك ساعتك لا يعاودني اه نعم. نعم يجدد نيته ويجدد احرامها والاحرام نعم في الوقت اللي كيتذكر كي وذلك الشي اللي صلم على الإمام سهوان هذاك مات التحسير هذا هو لا هو إن شاء الله السفر شرح الأبيات مع أدلة أحكامها بدأ الناظم رحمه الله تعالى في ذكر مبتلات الصلاة فأخبر أنها تبطل بأشياء منها تعمل النفخ في الصلاة وإن كان ساهيا سجد لسهوه ولأن النفخ كالكامل سجد إذا نفخ سهيا وقع النساو يسجدوا يسجدوا لساو يسجدوا سجد الساو أما عمداً هذا بطالة ولأن النفخ كالكلام إن تركب منه حروف وإلا فلا أتر له الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النفخ في الصدات كلام رواه عبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور والبيحقي في السنن بلفظ إنه كان يخشى, يخشى أن يكون كلاما ثم قال والنفخ لا يكون كلاما إلا إذا بان منه كلام له هجاء له هجاء يعني أحرف, له هجاء له هجاء أحرف وأما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما أما إذا كان النفخ لسبب فلا يبطلها والله أعلم فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه كان النفخ لسبب يعني تعمدا طبعا تعمد إذا كان نفخ لسبب بحال يكون لسبب إنسان زلت على شيء دبانا ولا شيء نموسى وتكات قرصه وحرقته بزاف فإذا تحرك هذا فالنفخه أهوان إن شاء الله النفخه أهوان فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفخ في صلاة الكسوف فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ركع فأطال وهذه هيئة صلاة الكسوف ستأتينا أنها فيها طول القراءة وطول الركوع فيها الركعة الواحدة فيها ركوعا تقرأ الفاتحة وصورة البقرة ثم يركع وإذا رفع من الركوع قرأ الفاتحة وصورة العمران ثم يركع عاد يقول سمعنا الحميدة لا يسجد نشان فأطال الربوع ثم رفع فأطال قال شعبه وأحسبه قال في السجون نحو ذلك وجعل يبكي في سجونه وينفخ ويقول ربي لم تعدني هذا وأستغفرك لم تعدني هذا وأنا فيه نعم ربي لم تعدني هذا ربي لم تعدني هذا يعني قرأ في هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم آية مكساف الشمس أو كسوفها لم تعدني لما تعدني لما تعدني نعم لما تعدني وفي رواية جوج قال لم تعدني والثانية لم تعدني وأنا فيه فهمتي؟ وهذا ما يسمى عتابه إنما يسمى مساءلة ترقيق لتحصل فوائد الدعاء نعم وهذا من بالنبس عليه وسلم أن كسوف الشمس من آيات القيامة يعني رأى الشمس بدأت تنكسفه من آيات القيامة ومن آيات قيام الساعة أن تنكسف الشمس فيطول كسوفها ولو كانت ظاهرة كونية ظاهرة كونية تنقل دائما ظاهرة كونية بحل نارتن في الفجر الكثير من الناس انتلأت المساجد الحمد لله في الفجر اثنين ليفات مشيت نصلي في السوريين ملقيتش بينا نصلي اعلاج لان الناس اصحابهم قيمة قامت بذيك الرعد متواصي ثلاثة ساعات الرعد رعد رعد رعد رعد رعد اصحابهم صح سبنا اسرا في الكين فخ في الصور. يعني هذيك البورو قروا عدروا انها الراهرة كونية لانها لما تزيد تعرفوا بأنها من سامين من من ايات الله في الانذار من ايات الله في الانذار اهتزاز الارض تتهتز البارح وقيله هزت في الناظر بشي 2.6 على سلم ريختر هذه ظاهره كونيه من خلق الله الأرض ظاهره كونيه فيها اهتزاز ولكن إذا زاد الاهتزاز حصل الزلزال ولما تزيد الدرجه ديالو راه يوصل يوصل لدرجه الدمار ومن ايه القيامه ان تزجر الارض زلزلته واحده اذا فاء الايات الكبرى تبدا بالايات الصغرى فمن نفس على سلم عليها قال اللي ما تعيدني هذا ما وفي روايه ابي داوود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ثم نفخ في آخر سجوده فقال اوف اوف قال الحافظ اللي يخرج ما بداخله ماشي حتى لي يفهم حتى الناس الذين يقرأوا لحد يتغفوا الورق هيدا بلا ما يفهم الشرح له من الشيخ يقدر يتمسك بالسنة صلى الله عليه وسلم وكل مسجد يقول اوف اوف ويطلع أو حال الناس الذين يأتي يز... في الفجر ويصلي الفجر ويتمجي شوية هذا هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن مدام بزاف الناس لم يفهموها يأتي ويتجبت في الجابع ويشخار مع رأسه وينوض علاما عندما يحقق السنه السنه عاده تحقيق خاص الناس اصلا من يلتزم بذلك وان كانت السنه تطبقها عند ضروره خاصه ان شاء الله أو يكون اعتكاف والاعتكاف ايضا سنه مؤكده يجي للمسجد يعتكف وينعس في المسجد خصو يكون ضابط اللي يعتكف ما يضبط فهمت كيفاش نا يضبط ينعس في المسجد والناس يجي ويصليوا يلقاو الروائح قال بضع دقائق العيد و الأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع و الخلاف ابن صاحب احكام الأحكام في شرحي عمدة الأحكام ديال عمدة الأحكام دم من عمدة الأحكام؟ دم الحافظ المقدسي ابن قدامة الله أود بينا مش يقرينها ابن قدامة المقدسي عنده عمدة الأحكام شرحها سينة الدقيق العيس هو هذا الفقه الحنبالي نعم والأقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف حيث لا, يسم... حيث لا يسمى الملفوظ به كلاما لا يسمى الملفوظ به كلاما في خلاف بين الفقهاء وهذه مسألة نحوية ما تنقلوا الكلام شنه هو هو اللفظ المركب المفيد بالوضع الرعاء ديال الشروط اللي قال فيها الإمام الحريري في الملحة حد الكلام ما آفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متابع معناه لا يسمى اللفظ كلاما إلا إذا تحققت في هذا الشروط لكن هذا عند النوحات والكلام المقصود به هنا هو كل ما تركب من جنس الحرف له صوتون يسمى كلاما وما كان يشبهه من الأزيز يسمع للصدر أزيز هذا إذا كان مما يشبهه مما يحقق الصوت أو ألفاظ الهجاء أو الحروف ربما الحقه بين خلا بين فقه نعم. فما أجمع على الحاقه بالكلام ألحق به وما لا فلا نعم. قال ومن ضعيف التعليم قوله أطال الصلاة بالنفخ بأنه يشبه الكلام فإنه مرضود لتبوث السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم نفخ في الكسور وهذا النفخ, هذا قلنا لكم. هذا النفخ الذي غفل عنه الإمام الشنقينتي وصدركه ابن عمه في, في الكتاب الآخر نسى يقول بأن هذا النفخ من رسول كان نفخا مصحوبا, مصحوبا بشيء يختلجوا صدره يختلجوا صدره عشان مطلق النفخة كما لا. قال ابن البطار وروي عن مال كراها في الصلاة لا يقطعها كما يقطع الكلام نعم النفخ النفخ إذا لم يكثر طبعا قال لا يقطع الصلاة لا ومن المبطلات أيضا الكلام في الصلاة لغير إصلاحها فتبطل به م. فعن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التكبير والتسبيق وتلاوة القرآن نعم هذا بالنسبة للأعراب الذي تكلم أثناء الصلاة وإن شاء قال فنظرت في الصحابة فإذا عيونهم تكاد تقفز قال ف فوالله ما رأيت أرقم رسي الله عسلا في التعليم فقال إن هذه صالتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس يفكروا يعني الرق مشعص كيف العطف ديالو الرحمه اللي عطوه صعد على وحق أن يذكر في صديق وحيه بالله بقوله فبما رحمه من الله لينت له ولو كنت فضن يغلي ذا لن فض من حولك انا مشعص ما ما نغلط على احد شي واحد يجي يدير خطبه ولا يدير الدرس ويجب الف ناس يقول لهم انتم مجرمين انتم كذا لا يليق بالواعظ اصلا العالم لا يفعل هذا هذا ليس من الوعظ في شيء وليس من الخطبة في شيء الناس تتألف قلوبهم بأن تذكرهم بأحقية انتمائهم إلى الله تبارك وتعالى إذن قال أهل العلم إذا بغيت تنصح شيء واحد يجب أن تنصحه ما معنى تنصحه ما هو نصحه نصح الثوب إذا خاطه يقول نصح الثوب إذا خاطه يطلق على الخياط ناصح ينصح الثوبة إذا خاطه أنت إذا قدرت أنك تهضر معه باش تزم يعني تخيط من باش يلي تشرك فيه أي. أما إذا شتير اسك هتهضر معه وتزيد تشري قرام تسميش نصيحة هتسميش نصيحة ديك الساعة ديك فيقول فينصحو الأهلو أهلو النصيحتي مهن واحد إنتيك يشوفك ما, ما كتسوى تمشي تنصحه منك. ما عصنش هيفك بأنك أنت مصالح شي أو تنصح غيرك بما لا تفعل لا تقول من تعمل كبر مقتنع عند الله أن تقول نعم نعم وعن زيد من رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو أي أثناء الصلاة في الفرض مطلقا خلف, خلف الإمامي كانوا يتكلمون يتهامسون هكذا في الصلاة صنوا إذا طردت بهم القراءة وهم في بداية الإسلام يعني في البداية وباقي قلت تعلموا الإسلام يعني لا شيء عليه من الإسلام فربما كلما أحدهم صاحبا عن أمر تذكره أثناء الصلاة حد بحنا يا لو لو لم يكن الكلام في الصلاة مبطنة الشيء واحد طوال أليه الإيمان يقولوا شهد الساعة خير نعم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين قانتين يعني تستحضرون معاني الصمت لاستدراك فضل الصلاة فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وأما إن كان لإصلاح الصلاة فيجوز بقدر الحاجة إلى ذلك نعم قلنا بقدر الحاجة إلى ذلك وهذا عندنا وحد فصل في البلاغة فعلم البلاغة عندنا وحد حصل البلاغة عندنا ثلاثة الفنون فن المعاني فن البيان فن البديع بالنسبة للمعاني عندنا وحد الباب من الأبواك يسميه الإجاز كان الإطماب والإجاز والمساواة الإطماب هو أن تعبر عن المعنى بأكثر الألفاظ والإجاز أن تعبر عن المعنى الواحد بأقل الألفاظ والمساواة أن تعبر عن المعنى بألفاظ مساوية للمعنى مساوية فمن الإجاز قول ربنا تبارك وتعالى وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَعَةِ هذا إجاز تعبير عن المعنى بأقل الألفاظ نعم وأما إن كان لإصلاح الصلاة فيجلس بقدر الحالة إلى ذلك كما في حديث اليدين رضي الله عنه وقد تقدم في, فضل في فصل سهل وتبطل الصلاة بما يشغل المصلي في صلاته كمذافعة الأخبتين البول والغائل لا. الشديدين يفوتوا معهما بركوع وسجود ونخوهما أما إن شغله عن سنة فإن كانت مؤكدة فالإعادة في الوقت الاختياري أو الضروري وإما إن شغل عن ما سوى السنن المؤكدة فلا شيء عليك يعني إذا،, إذا،, إذا،, إذا شغله عن سنة خاففة أو عن فضيلة معين نعم. بحديث آيشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبتان نعم لا صلاة بحضرة الطعام خصني ذاك الوحد جيعان بزاف وقام نزلوا الطاجين وقالوا يلا نصلوا والطاجين كي يطلق ما شاء الله الرائحة الطيبة واللذيذة هو كي يصلي في الطاجين إذا سبق العشاء والعشاء عفوا سبق العشاء والعشاء معناه إذا حضرت طعام وحضرت صلاة العشاء خسك تتعش تأكل عاد تصلي ونهي ديروا شي واحد عرض عليه قال له <تصفيق> <صح اللغة جيب. تصفيق> وقال عمر رضي الله عنه لا يصلي لنا وهو ضام بين وركيه نعم شنو الفيلم كروه ضام بين وركيه نعم ناقصش منه ضام بين وركيه فيهم وركيه وما انت لما يتضموا هذا معنى ايش هنجي عمز وقد حمله أكثر العلماء على الكراهة إن لم تكن مدافعة قوية نعم. وفي الجملة أن الفعل الكثير إذا كان من غير جنس الصلاة أبطلها والله أعلم نعم. ولحديث عبد الله, بن عمر عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا أي ما يشأل المصلي إن في الصلاة لشغلا إذن قالوا هذه الحادثة هو أقوى دليل على وجوب ترك العمل من أجل الصلاة في الجماعة قال إن في الصلاة لا شغل شيء واحد تقول لي أن صليه قال لك أنا مشغول قال لك إن في الصلاة لا شغل معناه الصلاة هي الشغل الأكبر الشغل الأكبر لأن المنادي المؤذن لما تيناديش تيقول تيقول الله أكبر معناه أن كل شغل بين يديك إن كان كبيرا. فالصلاة شغل أكبر من كل كبير الله هو أكبر أدوى المفهوم إن في الصلاة لا شغلة إذن قال الفقهاء من حديث نبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبارك الله في شغل يلهي عن الصلاة لا يبارك الله في شغل يلهي عن الصلاة إلا أن يكون هذا الشغل من ظورات ما يبح لك أن تؤخر عنه الصلاة كما سيأتين إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن أداء الصلاة وانتظره الصحابة طويلا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قادت صارت تخرج عن وقتها قال لهم كنت اصلح بين اثنين كنت اصلح بين اثنين اما يكونوا هادو روافه ولا يكونوا ادرسين باحترام روافه انا ريف مش مشكل اذا كان راض اذا كان راسه قساح راه خصو نهار وليله والناس في الصلاه لا أي ما يشغل المصلي عن غيرها فإذا اشتغل بغيرها عنها بطلت إذا كان نعم. الشغل يفوت فردا ولحديث توبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولا يقوم إلى الصلاة وهو حق وهو حق بمعنى يدفع حقي حديث رواه الترميدي وقال حديث حسن قال ابن العربي في نهي فيه نهي أجمعت الأمة على معه واختلف في تعليله فقط <تصفيق> <في تصفيق> فقيل لأنه يشتغل ولا يوفي الصلاة حقها من الخشوع وقيل لأنه حامل نجاسة متدافعة للخروج فإذا أمسكها قاصدا فهو كالحامل لها والراجح أن نجمع بين القصدين أنه ما يعني قالوا من مبتلات الصلاة لأنها كل ذلك فيها أن الإنسان حامل نجاسة متدافعة وربما خرجت من كثرة التدافع فلتقطع تلك المضمات تقطع الصلاة هذه اللولة والثانية أن ذلك يشغلك عن مواطن الذكر عن مواطن الذكر كالطعام مثلا كالطعام وكالأخبثين وتبطل الصلاة بخروج الحدث لا لاتفاقهم على أن الحدث يقطع الصلاة فإذا, فإذا تحقق من الحدث بطلت صلاته لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال الصلاة هذا المستنكح هذا المستنكح إلا دائما تركبت عليه الوسوسة يخيل إليه أنه يجد فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم أو يجد ريحا, أو يجد ريحا, أو ريحا قال الحافظ ووجه أن خروج الريح من المصل هو الذي يقع له غالبا بشلاف غيره من النواقف فإنه لا يفجمه عليه إلا نادرا وليس المراد حصر نقض الوضوء بوجود الريح بل المراد خروج ناقذ بيقين مهما كان جنسا ما. ما. ولذلك نحن نحن على الأخبثين البورو الغائط وليس الريح ان الذي يهجوم غالبا إنسان لما يمشي يصلي ينظر أن يهجومه الأخبثين لأنه جاء متهي ولكن قد يهجومه الريح لتراتم الغزاة إلى آخره ولحديث علي رضي الله عنه قال أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الصلاة إلا الحدث نعم إلا الحدث أي إذا تحقق منها لا أستحيكم مما يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والحدث أن يفسو أو يضرت أو, يدرت. أو يدرت. نعم. عبد الله يفسو أن يضرت الفسوه هو خروج الريح بغير صوتين والضارة هو خروج الريح بصوت دوان الفو وتبطل الصلاة بالسهوي سيد حمد بن الصدق رحمة الله عليه لما مش نفاس قل عصبه كتب فيه الفسيف سفا هو فاسي صمالة <تصفيق> لله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وتبطل الصلاة بالسهوي المفضي إلى زيادة المثل في الصلاة ولأن زيادة المثل مؤذن بعدم استحضار ما يفعل كان يصلي رباعية ثمانية أو تنائية الأصلية رباعية مع تحققه في الزيادة أما لو شك في الزيادة الكثيرة فإنه يجبر بالسجود اتفاقا نعم يجبر ذلك بالسجود ذلك اتفاقا. اتفاقا إلا إذا تيقن أن ما زاده يساوي عدد الركعات التي كانت عليه فرضا ومن مبطنات الصلاة القهقهة عمدا وقيل مطلقا أي سواء عمدا أو نسيانا أو غلبة نعم. ومن أدلة بطلانها بها الإجماع قال ابن المندر رحمه الله تعالى وأجمعوا على أن الضحك يبطه الصلاة ولحديث جابر مقصود به الضحك بصوت قلت لنه نفرق من الكشر والقهقها نعم. ولحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الصلاة الكشر الكشر ولكن يقطعها القهقها نعم لا يقطعها الكسر يقولوا إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظن أن الليث ينكشر وقيل يبتسم أو تبسم،, تبسم الواضح إذا, أري... إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظن أن الليث ينكشر أو يبتسم نعم ولكن يقطعها القفها رواط براني مرفوعا وموقوفا قال له تمي في المجمع ورجالهم موثوق واما الموقوف فعن مستقل جابر موثوقون مستقل موثوقون مسق كلاهما مصطلح صحيح هنا واما الموقوف فعن جابر رضي الله عنه وقد سئل عن الرجل يضحك في الصلاه قال يعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء انها وقفه وحديث وقفوه على جابر وله حكم الرفع نقل هو أجابت بالتدليس معناه سألوا فأجاب ولم يقول سألت عن ذلك الرسول او كان رسول عسلم يقول هذا يكون مرفوعا هذا كل أول فإذا أجاب الصحابي من عنده لا ينتظر من الصحابي أن يقول غير أو خلاف ما يقوله النبي صلى لذلك دائما قول الصحابي إذا ذكرناه هكذا من عنده يقال في حديث موقوف على الصحابي رواه أبو يعلى ورجاله ورجاله صحيح كما قال الهيتمي في المجمع وله طرق متعددة هيثامي هو ابن حزار الهيثامي والمجمع هو مجمع الزوائد وله لا. طرق متعددة عند الزار قطني والبيهقي لا. وقال الحافظ وروي ابن عدي عن أحمد بن حنبل قال عدي جاروه وروب ابن عدي وقيل بها ابن عدي وفق ابن عدي قل في ابن, ابن عدي لا تصحيف الأسماء إن كين اللي كنتسمى عدي وكين اللي كنتسمىه عدي كلاهما موجود وكلاهما صحيح ان شاء الله أحمد ليس في الضحك حديث صحيح اما التبسم فلا يقطع الصلاه ما لم يكن كثيرا لحديث جابر المتقدم مرفوعا ومن موطلات الصلاه عند احمد لم يكن كثيرا الا اذا كان يتبسم في صلاة كلها خرج عن كونها قد حصل له بعض الخشوع الا ان يكون هذا التبسم طبع فيه أن وجهوه مرسومة على التبسم لكن ليس قصده أن يتبسى لكن بزاف الناس يؤولون هذا التبسم تقول لك ورد عليه خطير فضحك له هذا لم يقل لي أحد ومن مبتلات الصلاة أيضا الأكل والشرب عمدا كلاهما أو أحدهما فإن أكل أو شرب ساهيا لم تنطر صلاته إن قل ذلك ويسجل بعد السلام وذلك للإجماع هذا سهوا هذا إذا اكل سهوان او شريب سهوان اما اذا اكل عمدا او شريب عمدا هشي واحد كيمضغشوين قم فصلة بطالة صلاة عمدا نعم. قال ابن المندر واجمعوا على ان من اكل وشرب في صلاة الفرض في صلاته الفرض آمدا أن عليه الإعادة نعم إن بطل ما فعله من الصلاة فعليه إعادة الصلاة من جديد وكذلك في صلاة التطور عند الجمهور لعنما أبطل الفرض يبتل النفل. النفل هذا القول الصحيح نقال بعضهم الفرض يبتله عمد الأكل وعمد الشرب وقالوا ويتبعوا الفرض ذلك لما يبتل الفرض فإنه يبتل جنس الفعلي ولا يبتل جنس النوع نبتل جنس الفعل إن في أفعال الصلاة من حركة كذا أسنبطل بهذا الفعل أدخلت إلى أفعال الصلاة وأقوالها أفعالا غير فعل الصلاة فعل الصلاة معدودة ركوع وسجود وقيام آخر وأقوالها وجود تسبيحات وتكبيرات وقراءة فإذا زدت مع الصلاة قولا من غير جنسها وفعلا من غير جنسها تكون قد زد في الصلاة ما لم يشرعه الله في ذلك تبطل بذلك نعم. وخالف أحمد في الشرب اليسير في النفل لفعل ابن الزبير رضي الله عنه ذلك والله أعلم نعم. قال قرافيل لإخالته الإعراض عن الصلاة والإنصراف عنها ومنها تعمل زيادة سجدة ونحوها نعم. وأما سهوا فلا يبطلوا إذا تعمد أن يزيد فرضا إذا تعمد أن يزيد فرضا بطلت صلاته قالوا زيادة الفرض الفعلي وليس الفرض القولي فرض الفعلي إذا زاد ركعا أو زاد سجداتا أو زاد ركعاتا بكاملها وتعمد ذلك بطلت صلاته لأنه زاد في شرع الله ما لم ينزل به سلطانا وذلك لأن العبادات توقيفية من الشارب فلا, فلا يجول أن يزال فيها نعم أدمس إلى هذه التوقيفية وبعدنا ستقول لهم العبادة مثلا توقيفية ستقول لك أعطيني الدالين والدالين على أنها توقيفية مثلا مم. في الصلاة إبراهي نعم ستكون هناك حاجة ثابت عن سيدنا الرسول ما تقول اللهم صلي على سيدنا داخل الصلاه داخل الصلاه لا ذكر التوقيفي ذكر التوقيفي شنو الدليل الدليل شنو هو الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ساله الرجل قاله كيف اصلي عليك رسول الله قال إذا اردت ان تصلي عليه فقل الله يصلي على محمد وعلى احمد كذلك وقال هذه إذا جعلت في الصلاة الابراهيميه سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها هكذا هذا سمع لكن لي الذين يجيزون زيادة لفظ السيادة داخل يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قالها من باب الهضم يعني من باب التواضع نقولوا المسألة الأحكام الصلاة ما فيها ما يدخل فيه التواضع ولا غيره لا يدخل في التواضع من غيره إن في باب البيان النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولا دم ولا ولدي آدم ولا فخر نقالها مطلقا نحن نقيد ذلكما كان تعرف عقدتنا أن السيدة في عصر الله صلى الله عليه لكن الأذكار التوقيفية الآذان ذكر توقيفي مشيش واحد اخترعو هذا وقفه النبي شن التوقيفية هي الألفاء التي علمنا إيها رسول الله على هيئتها ممكنش نزيد فيها لأن دزنا فيها كنفتحوا ببيا المبالغة أنا كنقول غد نقول في, في, في الأذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله تقول لي لماذا قل لي أنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم نقول وأنا أشدت حبا مك رسول الله هنقول أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله يأتي واحد أخر ليظهر حبه أكثر يزيتي حاجة يقول لي الأذن عبو في الأذكار التقفي خارج العبادات قل لي بغتي داخل العبادات لا يجوز فعل ولا قول إلا ما ورد العبادات والعادات الأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد النص بتحريمه مثلا اللحم عن نحن الأصل فيها الإباحة ولكن ورد ما حرمه الإسلام في النصوص فحرم الخنزير وحرم ذات وحرم كذا وحرم المنخانقاء وحرم المتربية وحرم الموقذاء وحرم كذا يعني هذه المستثناية ومثل قيمة ومذكرة جائز إن شاء الله ولكن الأصل في العهدات تحريم يعني لا يجوز أن تعبد الله بشيء إلا بشيء قد افترضه علينا مع علمنا كيفيته لا يمكنش مثلا أن نوقف على رأسي و ندرج نعلي الحيث و يجي شي واحد يقول ليش كدير و قل له كنصلي لا يجوز هذا صح نوقف على رأسي ربما فيها التخمة وخة ما ننسب دكشين العبادة إذا لكنا نعبد الله إلا بالجنس الذي الذي شرع لنا انا ما جوزه الإسلام وأن نعبده به فندخلوا في الصلاة مثلا ندخلوا في الصلاة النوافي الخصين صلي جوج جوج أما إذا صليت قتلة وسلمت قتلة وسلمت خالف لها الشرعية فهكذا يعني لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما نجده جائزا إلا بما هو جائز من الشرعي فهي قالوا ادخال هذا الألفاظ او ألفاظ زائدة للتبر كذا داخل الصلاة توقع حتى لا تكون الصلاة لعبة في عيد الناس هذا هو ما تقول ذكر التوقيف لأنك إنجوج أذكر في أن أذكرت قفية وأذكرت في مثلا ذبه القرآن الكريم الترتيب دياله الترتيبه لمنزل واش سورة البقرة ينزلت للولا؟ لا هي مدنية سورة العالق ينزلت للولا ولكن سورة العالقين تلقوها ما اخر ومدينب سورة الفتحة ثم سورة البقرة ثم هاد ترتيب كذبات ترتيب ديال تلاوة ماشي ترتيب النزول ترتيب التلاوة ترتيب النزول بوحده ممكن عتان ذو حنى الترتيب بن زيد التابعي ترتيب قل ديك القصيده ديال تقريب المامون بكيلوها 68 على وفق النزول من تلا قا ونون المزملون والحمد تبت كويرات للعلا علا هكذا نظم الترتيب الترتيب التلاوه بحال اللي المصحف هذا واش ترتب هذا توفقي ولا توقيفي واش نقدروا حنايا نغيروا ترتيب الصور مثلا نرتب واحد على حسب ترتيب النزول كما فعل عبد الجابري لا يجوز لأن هذا الترتيب توقيفي لماذا؟ لما كانت تنزل الآية يقول أن يساء الله في صورة كذا بين كذا وكذا يعني أن يساء الله هو الذي وقف القرآن في هذا الترتيب ولكن رسم القرآن رسم دياله يقول الرسم توفيقي ماشي توقيفي كتابته الرسم اللي يقول هذا رسم توفيقي يعني وفق الله الصحابة إلى أن يرسمه كذلك يسمى رسم توفيقي لأنه لم يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد المجمع باش يقول لهم ديرونا المحذف وديرو الثابت رسمه... هذا الرسم حكم توفيقي الفرق ما بين التوقيف والتوفيقي هو هذا التوقيف هو ما ورد نصه وشكله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص العبادة ليس العادة فيما يخص العبادة الصوم مثلا احنا كان من الفجر الى غروب الشمس يقدرش واحد يصوم من ظهر حتى الغروب الشمس هيكون خالف لهي اسرائية او يصوم من العشاء للعشاء خالف لهي اسرائية وهكذا هذا الحج ايضا نمشيه نحجه من باكستان مثلا نحجه من اسبانيا ونجيه ممكنش ان التوقيف حدد لنا النسوك والمشاعر والاخير قال هذي تتوقف لا يكون الدينة العباد من الناس ولكن شوف أولاد مصدق رحمة الله عليهم عندهم أقوال في هذه المسألة لتطالع فإذا إن شاء الله لقيتوا ما ما من قلوبكم ما هو صحيح من ذكر السنان إن شاء الله فلا بأس, لا بأس ولكن أنا كان قول في الصلاة داخل الصلاة مثلا داخل إقامة الصلاة وداخل الصلاة, داخل الصلاة على الأقل تشهد تشهدنا داخل الصلاة على الأقل تشهد هذا ذكر توقيفي معا. وذلك لأن العبادات توقيفية من الشارع فلا يجود أن يجاد فيها وقد تبت, من وقد تبت أن من أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو مردود عليه نعم ما في شعر صلى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وفي الحديث الذي نقرأه في كل جمعة في الخطوة آآ كل بدعة ظلالة كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار أي هي وأصاحبها قالوا كل ضلالة في النار أي هي وأصاحبها لكن بسرطة وإحب البدعة مش تشوشي رحد يدير شي حاج تقول أنت مهتدئها وصاف أنت في النار لا. إذا ثبت أنها بدعة وتكون أنت عالم بالبدعة تكون عالم بصف البدعة لا تقول أن هذه بدعة قدرش واحد مسكين دارش حاجة مثلا دارش حاجة لم يعتقد لم يعتقد مثلا الإمام مالك رحمة الله على حينما قالوا أنه كره القبض كره القبض وضعوا اليمين عنه عن كره القبض كرهه في الفرض ذكروا حكم كراهته الجوج هل كرهه مخافة اعتقاد أم كرهه للاعتماد مخافة اعتقاد مخافة أن يعتقد الإنسان وجبه إذن هذا هو الكره اللي عنده للملك وهذه كرهة تنزيه فهو مردود عليه فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد نعم عائشة عليه أمرنا أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابهم يسألوا قال ما عليه أنا الآن وأصحابي أي ما عليه الرسول في زمنه نعم ولحديث مالك بن الحويريد رضي الله عنه مرفوعا وفيه صلوا كما رأيتموني أصلي أي على هيئة الله صلى الله عليه وسلم وهذا أقود على عدم الزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي ملزم ما تزيدوا ما تنقصوا صلوا كما رأيتموني أصلي وقال ابن حزم واتفقوا, على أن واتفقوا أنه إن سجد فيها عامدا ذاكرا لانه في صلاه غير السجود المأمور به وغير هذا السجود أي سجود التلاوه وغيره وغير سجود السهو فان صلاته تفسد تفسد انه عمد أن يزيد أن يزيد ما ليس من جزء الصلاه مثلا اذا كان يقرا كان في الصلاه كي فعرضت له ايه السجدات عرضت له ايه السجدة يسجد اثناء الصلاه لسبب تلاوه يعني <تصفيق> يتعمد السجود ولكن لم يتعمده زيادتنا فعلى ذلك سجد للتلاوة داخل الصلاة سجد للتلاوة داخل الصلاة وسيأتي إن شاء الله قوله في سجود تلاوة ومنها تعمد القيء إن كان قادرا على طرحيه في الصلاة قال مالك من قاء عامدا أو غير عامد في الصلاة استأنف الصلاة ولم يبني إلا في الرعاف والمشهور في المذهب أن القيء إذا كان غلبة لم يزدرد منه شيئا بعد إمكان طرحه وكان قليلا لا يلتل الصلاة نعم إذا كان أقل أما إذا تعمده وكان كثيرا أبطل نعم نعم ومنها أنها تبطل بذكر خمس فوائث فأقل لما نعم. تقدم من نجوب ترتيب الفوائث اليسيرة مع الحاضرة نعم. ولأن الصلاة وقفها عند تلكرها ووقت الذكر أذيق من وقت المحدد حديث أنس من مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فليصليها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري لذكر أحيانا تذكر هذا يستدل النبي وأقم الصلاة لذكري وقرأ أشذن وأقم الصلاة للذكر يتحقق من الذكر ولحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي التي هو فيها ثم ليصلي التي ذكرها ثم ليعذ التي صلى مع الإمام مع هذا وجه من أوجه تذكر الفائتة أثناء الصلاة وهذه طبعا التي سبق ذكرها من أوجوه الثلاثة إذا كان في الصلاة إذا كان داخل الصلاة مع الإمام رجل الأول الذي نمل إليه وإذا صلى مثلا أركعته فتذكر أن علي فائته أعاد الإحرام داخل الصلاة أعاد, داخل الصلاة أعاد الإحرام فبنى على ما بدأ وبنية أنه يصل مع الإمام الفائدة هذا وجه بالنسبة لمن يقول هذا لم يشطر توافق النيا نيته مع نية لأن لا لا لا لا, لا, لا لا لا لا تفسد اختلاف النية قال لا تفسد أو أن يتماد في الصلاة أن يتماد في الصلاة فيصل مع الإمام يعني يصل مع الإمام ويعد ذلكا فلان وهذا قالوا لأنه مخصوش يبطل صلادي نحن نقول ما شيء يبطل فإذا تمادى أشتيدير إذا سلم الإمام قام فصلى الفائثة التي عليه ثم أعاد الصلاة التي صلى مع الإمام لتحقيق الترتيب لأن الترتيب بين الصلوات واجب نعم. وتبطل أيضا بذكر البعض منها إذا تركه في صلاة ثم شرع في أخرى بالقرب وطال والطول بالرقوع ولو لم يقرأ أو بالخروج من الفاتحة ولو لم يركع فمثلا لو دخل في صلاة العصر فتذكر أنه ترك ركوعا أو سجودا من صلاة الظهر نعم ده هو الفهم اللي ذكرناه قبل يعني تذكر بعضا سيقال إذا تذكر صلاة في صلاة أو تذكر بعضا صلاة في صلاة ننهي إن شاء الله هنا يا. ثم نستأنفه لما تبقى عندنا طيب إن شاء الله بالنسبة لي لي لي لي لي لي لمبتلات صلاة قال العلماء أن أهم ما يمكن أن يعرف في أحكام الصلاة لأن الإنسان أول ما يحاسب يوم القيامة على الصلاة فإذا صلحت صلح سائر العمل وإذا فسدت فسد سائر العمل طبعا والصلاة المحفوظة تحفظ صاحبها الصلاة المضيعة تضيع صاحبها إذلك قد يقول قائل ما سبب العناية بهذه الدقائق هذه الأشياء الفرعية نقول وهل الإنسان جاء إلى الدنيا إلا ليصلي لله نعم أس العبادة هي الصلاة عمود الدين وربنا تبارك وتعالى يقول وما خلقت الإنس والجنة إلا ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم ما يريد الله تبارك وتعالى منه شيئا لا شكران ولا مالان ولا طعامان الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس للعباده قال هذه الغاية من خلق الناس وهي الغاية المنسية الإنسان في زمنه أقول له الصلاع وقيمته يقول لك عنديش اجتماع في الشركة فانقلبت عنده الموازين فنسي غايته التي من أجلها خلقه الله وانصرف إلى غاية هي وسيلة كسب المال وسيلة لتحقيق الغاية لذلك قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإتاء الزكاة يعني هذه الملوizione غاية ولا وسيلة وسيلة إذلك لو اتخذ الناس أموالهم وسيلة لا مفتقروا لو اتخذ الناس أموالهم وسيلة أي وسيلة تحقيق العبادة لا مفتقروا مطلقا كيف شن مفتقروا لا يحس الفقير بفقره لا يحس الفقير بفقره الفقر لا تكونش في الجيب يكون في القلب إنسان الذي يحس الفقر في نفسه هو الذي يتأذى من هذا الفقر ولكن واحد فقيرا في الشكل ما عنده فإذا تكلمت معه وجدت فيه غينا يعني لا يشتاكي ولا يتأفف هذا غني يعني غير محتاج ما في أنا قطعت عنه حاجة الوذلي فهذا إن شاء الله فيه عزوة الغنى ولكن هذه ليس دعوة إلى أن يفتقر الناس لا الناس المسلمون يطلب منه ان يغتانوا ليحققوا القوة في الدول الاسلامية ما يحقق قوة ديالهم تكون عندهم قوة في الدولة الاسلامية لكن ان يجعلوا ذلك واسيلة لتقوية لتقوية الدولة واحد الناس كان عندهم فلوس وكان كذا وصلمة تصل الى اشتقاموا الصلاة ولذهبوا اليها هذا قلنا لكم انا بس عصدق ان في الصلاة لا شغلة فقال من لا خيرة, لا خيرة في شغلين يلهي عني الصلاتي لا خيرة في شغلين يلهي عني الصلاتي أتكون تحولت ديك الساعة حولت المرجو منك المرجو من أدائي هذا الواجب إنه إلا ربع ساعة ولا عشر دقائق وإنت عندك خمسة عشر ساعة راسك ماشي مشكلة سيد ربتي يقول لك أعطي لي صلاتك غير هذا العدد ماشي هاي يعني خمسة عشر دقائق للصلاة هي اللي قدي تفسد لك الحياة؟ لا فجعل فجعل كسبه كسبه كان ليكسبيك اكسباك المال ليكسبيك الثواب فاليكسبيك الصلاه خلف اعتن الفقهاء بدقائق الصلاه لماذا لانها ان صحت صحائر العباد بحول الله تبارك وتعالى شمن يقول شي واحد صلو صافي كي المال هذا غلط الا صلي كيماك اش اللي غير يصلي علاش نصلي فإذا لم تقبل تعرف الصلاة إذا حفظت حملت فحفظت فقالت حفظك الله كما حفظتني فإذا لم تقبل نزلت يعني من السماء على الأرض فالتطمت فقالت لصاحبها ضياعك الله كما ضيعتني حد خلص لا ولم يتم وضوءه فصار وضوءه بطلا وصلاته باطرة بتباع بطل النوض أسنى أبو غيره النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام بخاري وغيره قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور هذه اللونة ثانيا الصلاة إذا لم تتم لم تتم لا يكون له ثواب المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم فنودي من قبل الله في المعراج قال هن خمس وهن خمسون حينما فرد الله عليه خمسين صلاة فلما رجع التقاه موسى عليه السلام السماء سماء السادسة فقال ما فرض عليك ربك قال خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فسأله تخفيذ ف اني خبرت بني اسرائيل قبلك فرجع النبي صلى الله عليه السلام فوضع له النبي عليه السلام خمسا وفي ريو فوضع عنه خمسا فرجع قال ما صنعت سألت البه وضع عنه خمسا قال ارجع إلى ربك فسأله تخفيذ فيرجع النبي صلى الله عليه السلام فيوضع عنه خمسا حتى بقيت خمسا فالما جاء إلى موسى قل بقى بقية قال ارجع إلى ربك فساله التخفيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحيته من ربي ووجه الحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما رجعك ينزل له خمسة القول له خمسة يرجع عنده غزول كاملين فيرجع إلى أمته بغير صلاة بغير هدية قال استحيتم ربي فلما قال ذلك سمعني ذا من قبل الله يقول هن خمسون وهن خمسون من صلىهن بتمامهن كان له أجر الخمسين لكن من صلىهن بتمامهن يعني أدى الحق فيهن وسبقا نبهناكم إلى معنى الإقامة قال ابن المنير السكندر رحمة الله عليه في كتابي في تفسيره قال معنا يقيمنا الصلاة يفون حقوقها من واجبين ومسنون وإقامة الصلاة أن تؤديها وفق قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي الذي يحقق الإنسان يعني بعيدا عن طعصه بعيد كيفكر كيقول لنا بغيت وخان خير في المدهب ديالي بغيت غسل ديالي ومقيمتكم قبولها فإذلك الإمام مازيري رحمة الله عليه خالف بعظاً بذهبه واجتهد لتكون صلاته صحيحاً وسبق البناك في قضية البسمالة الإمام مالك كره البسمالة وهو وجهة من السنة إليه. والإمام الشافعي يقول من ترك البسمالة بطلت صلاته لأنه ترك آية من فاتحة عنده وعند من عبدها كذلك الإمام مازيري كان يأتي بالبسمالة سراً فيوافق بين ذهبه ومن ذب الشافعي فلما سئل عن ذلك قال لأن أرتكبك راهة نعلم ذهبي خير من أن تكون صلاة باطلة تعلم ذهب الشافعي يعني خشي من البطلان لما فيها قول ولما تجي واحد للحاجة تحتط له كقول الشاعر قد قيل ما قيل ان صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل المذي تقلش حاجة لا أنا أعبر لك عنده سكتب حاجة عن الحقائق قال قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل وهذا له قصة مشهورة ليس هذا محلها إن شاء الله كان شي سؤال نملك الله يتبقى أخذ لكم نباش نشتبين نعم الحقادي إلى المغرب صلنا المدين ودخل رجلنا تخرج قدمنا واحد يصلي صلنا بنا هوكين جيتو ديجو يا اسلمنا ناضوا يديروا الصلاه اركاشي يمكن يمكن مسافرين وناضوا يديروا يمكن مسافرين وناضوا يديروا الجمع العشاء يمكن يديروا جمع تقديم انك اتوقع ان الله ومع المغرب ان شاء الله العشاء يديروا جمع تقديم الصلاه هذا المغرب اعاد والمقصود لك المغرب. <تصفيق> صلاة المغرب هذه المساله فيها فيها, فيها اقول فقهيه معقدة جدا عرفتي علاش اولا الصلاه كلها تعاد الا المغرب الا صلاه المغرب مثلا شي واحد صلى وحده صلى وحده صلى وحده الظهر فجاء إلى المسجد فوجد الجماعة واشغل يصلي معهم ولا لا نعم يصلي معه لإدراك فضيلة الجماعة هذا معروف والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المسجد وأنهى صلاته يجبر واحد الجوج قلسين في المسجد لم يصلي معه قال له من النبي صلى الله لم تصلي معنا ألستما رجلين مسلمين معناه إذا ما صلتوا معنا يعني يجد الأسباب إما تكونوا كفار وعذا لا يلزمكم وإما تكونوا حيض لستم رجولين مسلمين لذلك يوصل الله إما أن يكونوا كافرا أو حائضا نقول إحنا لستم رجولين معنا ليس حيض مسلمين لستم كفار فقالوا يا رسول الله لقد صلينا في رحالنا يعني أدركتهم الصلاح حينما أنزلوا الرحال فصلوا خافوا أن لا يدركوا الصلاة مع رسول الله سعصنا. فلما جاءوا وقيمة الصلاة فقام الناس الصلاة ولم يصلهم فقال نفس الله إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلي معنا فصلي معنا إذا صلى في بيته أو في مقام آخر مخافة أن لا يدرك الوقت ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس يصل معهم لإدرك فضيلة الجماعة إن شاء الله وعدم فهم إلا صلاة المغرب في قوله أن كان يقول لبس ولكن ورد ورد قوى العلماء وقوى الصحابة أن المغرب لا تعاد لماذا؟ كونها وطر النهار كونها وهو قول مالك رغم أن ابن عبد البرت يقول وعجبت من مالك يقول أن الفصل بين الصلاطين لجسد جمعا ثم يقول أنه لا تعاد صلاة المغربين بعد المغربين لأنها ستكون شفعا المغرب لا تتركعت لانه وتر النهار فلا تعاد ولكن إذا عود المغرب شعر يكون صلى ست دركاعات ابن عمر برتق يقول لا صلاه ما كاينش ست كاين ثلاثة, ثلاثه لكن امام مالك قوله له دليل وجدناه من من اقوال الصحابه إنها لا تعاد المغرب كونه وتر النهار ولا تعاد العشاء إذا كان من صلىها قد صلى الوتر بعدها إذا أوتر هنا هذا ويتر الليل كان وتر النهار والمغرب ويتر الليل فإذا صلى العشاء وحده ثم أوتر بعدها فجاء المسجد فوجه النجس قال لا يصل معه حتى لا يفسد ويتره هذا أيضا في أقوى من العرب قال في أثماني وابعين قول كان في القائع أيضا فيها 48 قاموا في صفاتهم ما يبطل ما لا يبطل بذلك ما بغناش ندخلوا فيها باش ما نشوشوش على الإخوة هذه هادي تفريعات يسمى تحريرات المذهب او تحريرات الفقه اذا كنت تلقى اننا بزر التحريرات ما كان قدراش نذكرها اننا اذا ندخلوا تشوش على الناس ادخلوها تقول له مسائل خلافية كذا وهذا صعبا مسائل خلافية تقالوا والطلبة لسي العماتي ان شاء الله اما اذا صلى الانسان خلف المسلم. ثم أعاد الصلاة فلا يجوز في المذهب ولا في خارج المذهب إلا إذا كان هذا الإمام لا تتوفرت فيه شروط الإمامة في الفرض كأن يكون الذي صلى به امرأة وليس ذكرة أو طفلا لم يبلغ الحلومة أو مجنونا لا يعقيل إلى غير ذلك هذا ينفو أما هذا الرجل اللحية دياله تبارك الله وراج المسلم. المسلم وإن ظهرت منه المعاصي وإن ظهرت منه المعاصي وإن ثمت أنه عاصم أنه ارتكب معصية أهلا يجوز صلاته خلفان عم يجوز صلاته خلفان إنه مسلم إذلك الإمام مالك رحمة الله عليه كارها أن تصلي بعد الجمعة ركعتين في المسجد فإما أن تصلي أربعاً ولا تمشين الدار ديالك لماذا؟ حتى لا هذه النافلة بعض الناس ذارعة فيقومون لإعادة الصلاة التي صلى خلف الإمام لأنهم لا يرون هذه الصلاة فهؤلاء إما أن يكونوا شيعة والشيعة يعيدون الصلاة لأنها خاصة اللهم معنا كمشون يعودوا الرسم وهذه المذهب دياله إما أن يكونوا شيعة وإما أن يكونوا من خوارج لا ينفكوا غير ذلك هذا هو الله المفهم أن الخارجي هو الذي يكفر بكثيراته فإذا كفر قل الله لا يشتغل خلفه لأنه كفر عندنا فلا ينفكوا أن يكون إحدى إثنين وكيلة ومفرق ظل الشيعة لا يرون الصلاة إلا خلف إمامه وله شروط وخبنتهم هما إذا لم يحضر إمامهم حضر يسلوا أفذاذا هذا معروف عليهم يؤذنوا الصلاة ويحضروا المسجد ولكن يسلنا أفذاذا إذا لم يحضر إمامهم انه عندهم امام خاص ما ما كيجي يمكن كيجي من السرداب كيمشي يتلاقى بسيدنا المادي المنتظر <تصفيق> شي واحد عيط لي داك النهار <تصفيق> قال لي انا المادي المنتظر ف12 د الليل قلت في الفجر ماشي في 12 محمد واسميتك بايق قال لي <تصفيق> هذا, وإن شاء الله. هذا إن شاء الله لا يجوزه مطلقا لا يجوزه مطلقا إن هذا في بالبالغ إذا ما شفشي حاجة ولا يمشي عودها بوحده فالدار دياله مخبّع أما يعود بشي يقول لنا إنه وقعات وزاف وقعات حاصلنا هذا لا يجوزها إن شاء الله العلماء مطلقا أبدا معا الشيء عنده الشيء الشيء يفعل بديل يفعله وبرنا الفتاة أحسنه كثيرا عفوا لا ماشي مشكل لان الورد لا يحد بعدد هو منافس في... اي منا في... م... خ... مش مشكل ان الورد ليس فرضا فهمت مم. الورد ماشي فرض أهم. ولكن إذا ما حصلوش القشوه في الورد يقرا من الورد نشاته نشاته او يؤخره ماشي بالضرر يؤخرك النبي صلى الله عليه وسلم دخل الى المسجد فوجد حبلا معقودا بين ساريتين وقال له في الخلفين كي يصلون لسا قال له لمن هذا الح قال له لزينب قال لاش قال قال كانت تصلي بالليل ولما كتعياك تشبر في ذيك الحبل باش كتنض فامر النبي صلى الله عليه وسلم بازالته قال ليصلي احدكم نشاطه معناه لما غيحس ما فيش نشاط بلاش تقراوا الصوره حتى انتم شو كره كي يكون نعاس فيها يقدر يقول شي مصيمه ماشي هذيك يقدر ينقض من الوضوء لا فيك ناصف ينعس فيك الجوع مشي تاكل فيك شو اد هو الإسلام. الاسلام لا يلزمك بالتبتل لا يلزمك بالتبتل لان التبتل اذا كفر ادى الى التبطل معناها يطير الاعمال كلها فليصل لأحدكم نشاطه كما قلنا بصع الله أسلم الورد ان شاء الله لا يلزم الإنسان نفسه بوردين يزاحم, يزاحم أفعاله الأساسية من صلاتين وقرآنين وغير ذلك هذا الورد, الورد إذا كان بذكر أسماء الله تبارك وتعالى وذكر أدعية وقراءة الصورة فإذا لم يحصل لهم فيه الخشوع لأن أصله من الوردين أن يروض نفسه على إدراك الخشوع هذينك علماء الذي كيعطيوا الورد مثل الشيخ احمد بن زروق كيقولوا عنده حكداه عده ممتاز بالنسبة للطلبه وقتانيه تيقول الورد يعني ينتقى ينتقى بشويه بشويه لانه رياضه علاش باللسان كيتشغل كي بالذكر فيرطب اللسان يرطب بذكر الله ما عندكش ما يشغلك انك تشغل نفسك بشي ورد انما شي هيدا لقيتي الناس في الهضره ما لقيت مدر تقدر تقول شيء حجم شيء اما احسن ماشي انت في الطريق وتقرأ القرآن او تذكر الله تبارك وتعالى وتذكر اسماءه ولا ماشي انت تقول شيء اغنية ترددها ما الاحسن ان يكون لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى فإن حصل بقلب من منافخ وشعائر يرد يترك الورد حتى ينسى ان شاء الله الانسان نشاطه والانسان اللي اعماله متشغله ما عمرو يلقى نفسه على تحصيل الخشوع أثناء الورد الله حتى لا تكونه دارعه في ترك الصلاه يقول نسعى ان نشاطه قال لك ما عمرو انا نشطني ما نصليش لا وخلاص الجايلو كيقولو النشاط السكراتي يقولو جا نشطوا اليوم ها نمشيو نسكروا دوك النشاط ديالو نعم كاين شي سؤال اخر اخر سؤال عندنا بسم الله بصوا الله بصوا الله قول بصوا الصوت ديال الناس صوت ماخر نعم شنو كيما المؤمن اذا يدوز خلف الماموم ولا امام الماموم ولا هفا هذه هي الدوش لا ولا عليه ان يدرس السطره هناياك درس السطره المفهوم انك اذا دوستي قدام السطره لا باس ولا إذا حلت بين مؤمن وسطرته ما من السطره اما انت الان اذا دوزتي قدام الانسان المصلي المأموم حلت بينه ومين إمامه فاخترقت السطرة هذا هو نفو اخترقت السطرة إذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يقوم الإنسان أربعين قال نسي أربعين سنة ولا قال خير له من أن يمر بين يدي مسلم يسلأ المصلي حسن له النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أريد شيء أحد يمر منعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان لكن هذه في المسألة لا لأن الشيطان يتمثل في, في الحج أي أنه في سورة البشر فإذا قتلته ذب ذب أما شيء واحد مسكن ما عارف شيء ومشي يتقاتله قتلك وجبرت يجمنع رأسك خلي من ذلك مشي شيطان فأنتم فقال يقاتله شيطان لأن الشيطان حينك يتوهم الإنسان فليقاتله يمنعه بشدة يمنعه بشدة ولكن اذا غلب عليه ماشي مشكل هادو الفوق لكن الانسان اللي قال يسمع من هذا القول فليقاتله يترك سلاحه يبقى بلوكي لا شو هو القتال لا لا لا يقال يمنعه بشده هادو معنى المقاتله اذا غلب عليه يخليه ما يمكنش يلقصا في خليه يسمه شاء الله هذا لا باس إلا في حالة لاحت لواحد فجوه ومالقاش في ناس ليلا حتلو في جوا قال يتخطرق فهذا الحالة إذا دازف أمام الصفوف قال هو معفول هو معفول مع كراهة شديدة ومسألة الثانية شيء واحد دافعه الأخبثان يعني محصور قال ما يخرج إلا أن يخترق الصفوف فلهو أن ذلك إن شاء الله لهو أن يفعل ذلك ولو أن يفرق بين اثنين, بين اثنين. وذي يتحاشى يعني أنا بشي مور قدام قدام المصلى ان شاء الله وهذا سترة الامام سترة للمأموم أقول قول هذا نعمل الحاجة شي حاجه انت تقول شي حاجه اقول لكم لهذا الله لي ولكم الحمد لله بعين. نعم إن شاء الله واحد سيدة مريضة إن شاء الله طلبت من الدعاء اللهم شافها بشفائك وداوها بذوائك شفاء لا يغادر سقما يا أرحم الرحيمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بكل اسم منه ولك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزننا وذهاب هممنا وغممنا وقائدنا إلى جناتك جنات الرضوان وقائدنا إلى جناتك جنات الرضوان اللهم إنا نسألك بفضلك وفضلك كتابك ونبيك وفضل من جعلت له الفضل الشفاعة أن ترحمنا وترحم هذه المرأة المريضة اللهم ارحمها برحمتك وبما تره من رحمه رب العالمين واشفي جميع مرضى المسلمين